والسلام على رسول الله ولذلك فقد ابتدانا الحديث في قصه نبي الله موسى اذ هو اكثر الأنبياء في القران ذكرا وهو اقربهم سيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ايها الذكر ان الله جل وعلا ابتلى بني اسرائيل بفرعون Se va mm Oh uh -huh. نشربها بشكل فالله جل وعلا على قالها هنا ونريد أن استخلاف من الآخر